قلوبهم أن تخشى قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من ما طال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق